بسم الله عندك ولد مواضع الواو نعم حسنة تكون علامتنا الرفع في موضعيني في جمع المذكر السانم في الأسماء الخمسة حسنت وما هو جمع المذكر السانم Hawa semua mufrodo biaunon di halat rafg atau biaunon di halat nassb al jir. Tapi apsnta. Mitalu. Jaa Muslimon apsnta. Jaa Zaidon dan Muslimon. Hadi nun lati taat bade al wa atau liya. Mana yang kala fiha yulat? النون التي يؤتى بها ويجمع بها جمع ذكر السالم يؤتى بها بعد الواو أو بعد الياء فماذا يقال لها النون التي بعد الواو أو بعد الياء ماذا يقال لها ما في جواب نعم عرض على التنوين في الاسم المفرد الاسم المفرد جاء زيد منون. فإذا جمع جمع مذكر سالم لا يمكن أن يؤتى بالتنوين هذا فيؤتى بالنون عوضا عنه هو نوع علامه الرفع ما هي الأسماء الخمسة أبو أخوك حموك فو ذو من أحسنت الاسماء الخمس ما هي شروط إعرابها هذا الإعراب؟ فضلاً أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة إلى غيرها المتكلم أحسن تفهيم. فإن خرجت عن إفراد وكانت مثنية أو مجموعة جمع تكسير بماذا تعرب؟ إن كانت متنى أعربت بالحروف إن ثنيت أعربت بالحروف أخواك أبواك وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات أباؤكم وأبناؤكم أحسنت كذلك إخوانكم أما أبناء لا لكن مقصود أباؤكم وكذلك إذا قلت إخوانكم أفواهكم وإذا صغرت خرجت على التكبير قال الشرط الثاني أن تكون مكبرة فإذا صغرت بالحركات أحسنت أضيفت أو لم تضع هذا أخي وهذا أخيك أحسنت جاء أبيك وجاء أبي فتعرب بالحركات سواء أضيفت أو لم تضع ما عندك وإذا أضيفت أو إذا جردت عن النضافه الشرط الثالث قال أن تكون مضافة فإذا جردت عن النضافه أخ جاء أخ جاء أب تعرّب بالحركات أحسنها وإذا أضيفت ليع المتكلم جاء أبي جاء أخي تعرّب بالحركات المقدّرة منع ظهورها اشتغل المحن بحركة المهاتسة بحسن لماذا ينطقون بحموكة يقول حموكي ما يقول الحموكة وإنما يقول الحموكي لأن الأصل في هما هم الزوج فيخاطبون المؤنث يقولون لها حموكي أحسن هناك شروط خاصة في بعضها ما هي وما هي الأسمى التي فيها الشرط الخاصة فوك وذوك أحسنت فما هو الشرط الخاص في فوك أحسنت أن تخلو من الميم فإن كانت بالميم أعربت بالحركات هذا فمك وهذا فمن وذوك اشترط فيها شرطاني خاصاني بها الأول أن تكون بمعنى صاحب دو مال أي صاحب مال والشرط الثاني أن تضافل اسم ظاهر فإن ضيفتنا فلا يجوز ضافته للضمير من أصله فلا يقال المال جاء ذوه المال جاء ذوه أي جاء صاحبه جاء ذوه هذا خطأ ولحن عندهم أن يقال المال جاء ذوه هذه الشروط العامة والخاصة هل ذكرت هنا في المتن هذه الشروط العامة والخاصة هل ذكرت في المتن تفضل لم تذكر تصريحا وإنما ذكرها إشارة أشار إليها بالأمثلة فإنه كما ترى ذكر الأمثلة بالشروط التي ذكرناها أشار إلى هذه الشروط ذكرها مفردة مكبرة مضافة إلى غيري المتكلم وكذلك في فو فوك وذو مال ذكر فو مضافة إلى الكاف وذكرها أيضا كذلك خالية من الميم خالية من الميم وذو أيضا ذو مال بمعنى صاحب مال وأيضا أضافها إلى الظاهر ولم يضفها إلى الضمير كما هو في الأربع المتقدمة فلم يقل ذوك لأن هذا لا يصلح عندهم. طيب. هل تك تضاف لغير الكاف يا أخي؟ الآن ذكرها مع الكاف أبوك أخوك. هل تضاف لغير الكاف من الضمائر؟ مم. نعم تضاف. أحسنته فيقال أبونا وأبونا شيخ كبير أحسنته ويقال أبوهم وأبوهما وأبوهم بالجمع وبالإفراد وكذلك في الكاف أبوك أبوكما أبوكم أبوكنا في الإناث فليست الإضافة مقصورة على ضمير الخطاب الكاف فقط لا سواء كان الكاف أو غيره من الضمائر فإنها تضاف إليها إلا الياء فإن أضيفة ليها لا تعرب هذا الاعراب، إلا الياء، فإن أضيفة ليها لا تعرب هذا الاعراب، وإنما تعرب بالحركات المقدرة أبي أخي إلى أخ ذلك. أما بقية الضمائر فتضاف ليها، وتعرب معها هذا الاعراب المذكور ترفع بالواو، وتنصب بالالف، وتجر باليا كما سئتي إن شاء الله في النصب وفي الجر. هذا هو الذي أخذنا أن سنأخذ غيره. قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة لا زل مع علامات الرفع وأن للرفع كما سلف أربعة علامات الضم وهي الأصل والواو والأنف وثبوت النون انتهينا من الضمة أو من الواو وها نحن في الكلام على الألف وموضع الألف فذكر رحمه الله تعالى أن الألف لها موضع واحد فقط، وهو أنها تكون في الأسماء المثنى، أي في المثنى من الأسماء. تكون في المثنى من الأسماء، فلذلك قال: وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة، فلا تجد الألف علامة للرفع إلا في المثنى فقط، فلا تكون في المفرد ولا في الجمع. بجميع أنواعه وإنما تكون في المثنى فحسب أي هذه الألف والمثنى المقصود هنا هو الاسم الذي لحق آخر مفرده ألف ونون في حالة الرفع أو يا ونون في حالة النصب والجر هذا تعريف سهل على البادئ المثنى هو الاسم الذي لحق آخر مفرده ألف ونون في حال الرفع أو يا ونون في حال النصب أو يا ونون في حال النصب والجر للدلالة على اثنين للدلالة على اثنين فهذه حقيقة المثنى الزيدان الفاطمتان الهندان فهذا المثنى لحق آخر مفردهما زيد الألف وكذلك فاطمة أيضا الألف والنون في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر أيت الزيدين مررت بالزيدين يلحق آخر مفردهما ألف ويا لا يا ونون يلحق آخر مفردهما ياء ونون وإنما ألف النون في حالة الرفع فهذه حقيقة المثنى تحفظ إن شاء الله للدلالة على اثنين فيخرج بهذا نحو زيدان اسم على شخص معين زيدان وهذا موجود عند المغاربة يسمون زيدان ومنه هذا المدبر الذي بجامعة الإيمان عبد الكريم زيدان يسمى بعبد الكريم زيدان فتجد هذه الأسماء عند بعض المغاربة أنهم يسمون زيدان فهذا كما سمعت لا يدل على اثنين وإنما يدل على على واحد لأنه سمي به شخص معين فلا يكون من باب المثنى لأن المثنى كما سمعت في آخر التعريف للدلالة على على اثنين وكذلك كلبتان هذه الآلة التي هي معروفة الآلة يقال لها كلبتان عطي الكلبتان يقولون ليس كذلك فيقال لها كلبتان فهي كما ترى في ظاهرها كالمثنى في الصورة لكنها لا تدل على اثنين وإنما تدل على واحد فقط تدل على واحد فهو هذا إما إن من يعرب إعراب المثنى هذا هو المشهور أنه يعرب إعراب المثنى لو عرب الشخص عرب المثنى جيد هذا الذي ليس يمثنى في الأصل وإنما يدل على واحد وإن عربت عرب المفردات هذا أيضاً جائز إعراب المفردات زيدان يعرَبِ عرَابِ المفردات بالضمَّة روح الضمَّة ونصب الفتحة. قال لا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه هل هذا لحن؟ لا هذا ما هو لحن في حال الجمع إن شاء الله ما هو لحن لكن في حال الإفراد إذا جمعنا بس نضاف ذو إلى الضمير جاء ذووه أصحابه جاء ذووه بالجمع أما بالفراد لا لأنه سمع في الجمع في الجمع سمع إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه أي صحابه بعد أن نجلب الأسئلة هذه نعرف هذا بس أترك الأشياء عمدا أنه لا تلتبس على الطالب الذي عنده إشكال بعد الدرس أشياء كثيرة نتركها عمدا حتى يسهل الدرس على الإخوة ويكون كالأساس لهم لأجل الانطلاق بعد إلى المتمم إن شاء الله إلى غطر الندى إلى ابن عقيل إلى المغني إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا تدرج جيد أما تضع على كل ما يحتاجه هنا وكل شيء ربما ما يفهم النحو يخرج من غير حصينا شعب عليه المعلومات وتتكاثر عليه تتكاثر عليه المعلومات فلا يفهم شيئا قال رحمه الله قال وأما الألف تكون علامة للرفع في تثنية أي في المثنى قالت تتعبر بالتثنية وراد المثنى في تثنية الأسماء خاصة وتقدم تعريفه وأما مثاله هاداني خصمان من يعرف هاداني خصمان؟ فضل الهال التنبيه هادي اسم إشارة أحسنته مبتدأ حني رفع مبتدأ طيب خصماني خبر مرفوع وهو الشاهد هنا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى، والألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة قال رجلان من الذين نعمل هذا قال في علماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كيف عرفت أنه في علماض لأنه يقبل تأتنيث وتأتنيث مع علامات الفعل ما أطلق قالت أحسنت الرجل قال رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى نيابة عن الضم أحسنت. والنون كالتي في الجمع عيوض عن التنوية في الاسم المفرد تماما مثل النون التي قدمت معكم في الجمع المسلمون الزيدون عوض عن في الإسم المفرد كذلك هذه النون أنت تبت يدا أبي مم. نعم تبا فعل ماض حسنتها تبت فعل ماض ويدا فاعل فاعل مرفوع حسنت مرفوع علامة رفعه الن ألف لأنه مثنى ويدا مضاف أبي مضاف لي وأبي مضاف لهب مضاف لي شاهدنا يدا والنون هنا تحذف لا تأتي بها عند الإضافة غلاماء زيد جاء غلاما زيد لا تأتي منهم لا تقول جاء غلامان زيد إذا أضفته هذان كتابا عمر هذان كتابا عمر لا تأتي من عند الإضافة كما في هذه العية تبت يدا أبي ولم يقل يداني أبي لأن الإضافة لا تجتمع معه النون بل يداه مبسوطتان عندما بل يداه مبسوطتان بس يداه مبسوطتان بل هذه تركوها تفضل بل حرف إضراب طيب يداه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى ويدا مضاف مضافنيه مبسوطة خبر مرفوع لم ترفعه الألف لأنه مثنى أيضا حسنت طيب وأنت يا من للرجال نصيب مما ترك الوالدان بس مما ترك الوالدان نعم من حرف جر وما اسم وصول سهل سيتي معكم من الذي تركه الوالدان ترك في علماء نبني على الفتح أحسنته الوالدان فاعل مرفوع على مترفعه على مترفعه الآلف لأنه مثنى نيابة عن الضم أحسنته والنون عوض عن التميه في الاسم المفرد وأنت فلما تراء الجمعان أنت أيهاي تفضل أنت الذي التفت فلما تراء الجمعان تراء أفع الماض الجمعان فاعل مرفوع الألف لأنه مثنى سنته طيب إزاك الله خيرا فهذه أمثلة للمثنى يرفع فيها كما ترى بالألف والألف ليس لها مكان تكون فيه أو ليس لها موضع تكون فيه علامة الرفع إلا المثنى نأخذ الأخير من علامات الرفع قال رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة هذه آخر المواضع التي تقدمت الإشارة إليها وأن الرفع له أربع علامات وذكر المواضع لها وهذه العلامة الرابعة وهي نيابة النون عن إيش عن الضمة ولها موضع واحد كالألف أنها تكون في الأفعال الخمسة ما تسمى بالأفعال الخمسة أو في الأمثل الخمسة ضابط هذا الفعل الذي تكون فيه النون علامة الرفع هو كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة هذا ضابط الفعل المضارع الذي يرفع بثبوت النون هو كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين يقومان تقومان أو واو جماعة يقومون تقومون أو يا مخاطبة تقومين أنت يا هند تقومين بواجبك فهذه هي أو هذا هو موضع النون في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة الزيدان يأكلان ما يعرى بيأكلان تفضل يأكلان الطعام طيب يأكلان فعل مضارع أحسنت مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل هذا الألف تكون في محل رفع وكذلك الواو تكون في محل رفع هذه الضمائر المتصلة بالفعل المضارع وهي التي تنقله من الإعراب بالحركات للعراب بالحروف هذه محلها هذه الضمائر التي هي الناقلة له من العراب الحركات الحروف تكون في محل رفع فيأكلان هذه الألف في محل رفع فاعل كان يأكلان الطعام طيب واللذان يأتيانها يأتيان بس ما يعراب يأتيان واللذان يأتيانها أحسنتها فعل مضارع مرفوع لام رفعه ثبوت النون ونال الضمير متصل في محل رفع فاعل ولها مفعول به يأتيانها أحسنتها هيأتيان فعل مضارع والنون هذه تكون مكسورة النون التي آخر الفعل مضارع تكون مكسورة ما تكون مفتوحة بخلاف هذه النون التي مع الفعل مضارع تكون مكسورة حتى التي مع المثنى نعم سواء كانت مع المثنى أو مع الفعل مضالع إذا اتصل به ألف إثنين تكون مكسورة كما ترى طيب كل فعل مضارع اتصل به ألف إثنين كما سمعت في الأمثلة أواو أو جماعة لا تظلمون ولا تظلمون من يعلم هذا لا أنت أعرف غيرك نريد غيرك فضل أنت الذي رفعتك لا تظلمون لا نافية طيب تظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون فرق بين المثنى وبين الفعل مضارع هذا اللي تصل به الألف ت به الألف يا كلان وزيدان هناك في المثنى الألف تكون علامة للرفع حرف وفي الفعل المضارع الذي تتصل به ألف الاثنين يا كلان تكون في محل لها محل معراب اسم مع المثنى حرف علامة على الرفع ومع الفعل المضارع اسم في محل رفع طيب واصل لا تظلمون تظلمون فعل مضارع مرفوع لم ترفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ولا تظلمون نفس الإعراب لكن الواو هنا في محل رفع نائب فاعل تظلمون هذا يحصل عليكم الظلم وتضرمون يحصل منكم الظلم فالأول فاعل الواو في الثاني نائب فاعل فالواو في محل رفع تكون سواء كانت محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب فاعل كالألف أيضا تكون في محل رفع فاعل وفي محل رفع نائب فاعل قال أواو جماعة أو ألف اثنين لا أو يا مخاطبة يا مخاطبا مثل القول أتعجبين من أمر الله ها عندك أتعجبين لا مزل الاستفهام لا سيأتي معنا الكلام على الاستفهام تعجبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه اقتصلك به المخاطبة ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم علامة رفعه ثبوت النون ويا المخاطبة في محل رفع فاعل دائما في محل رفع سواء كان فاعل أو نائب فاعل والشاهد تعجبين أنه اتصل به يا المخاطرة فرفع ثبوت النون أحسنته فانظري ماذا تأمرين من يعرف تأمرين لا أنتم عربتم من انت تعرف عربت. تأمرين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه تبوت النون أحسنت وليا ضمير متصل مع ابن السكون في محل رفع فعل. فالحاصل يا أخوان أن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي تصل به ألف اثنين يقومان تقومان يجلسان يلعبان يأكلان ينامان هذه كلها فعل مضارع كبتها أو واو جماعة يقومون يضربون يجلسون ينامون يأكلون إلى آخره أو يا مخاطبة تقومين تجلسين تقعدين تأخذين تعطين أيضا تنامين إلى آخره تذهبين تأتين واضح وهذه الضمائر المتصلة ما يعربها يرفع بثبوت النون وهذه الضمائر المتصلة التي نقلت من العرب الحركات إلى العرب الحروف ما محلها في محل رفع قل في محل رفع لا تقول في محل رفعان قول في محل رفع سواء كانت فاعلا مثل يأكلان أو نائب فاعل يؤكلان يأكلان أو يؤكلان في محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب فاعل تظلمون وتظلمون تظلمون وتظلمون الأول فاعل والثاني في محل رفع فاعل تضربين وتضربين أنت يا هند تضربين أنت يا هند تضربين فتضربين ما يعرب بني في محل رفع فاعل وتضربين محل رفع نائب فاعل كما سيأتي معكم فتقول هذه الضمير في محل رفع لا تقول تحددها محل رفع فاعل وإنما تقول وهذه الضمائر المتصلة في محل رفع سواء كانت فاعلة أو نائب عن الفاعل فنكون بهذا انتهينا من علامات الرفع وأنها أربع علامات طيب الضمة تكون في ثلاثة مواضع الاسم مفرد من يعيده أن درس دروسنا من تقدمه للرفع أربع علامات الضمة اذكرها أولا للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون ما هي مواضع الضمة في كم موضع الضمة تكون في أرئه أربعة مواضع مين ثلاثة أربعة فالإسم مفرد جمع التكسير جمع المونة السالب والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أحسنتم والواو عندك في موضعين هات هذا الجزائر هات جمع وذكر السالم والأسماء الخمسة أحسنته والنون الآلف أولا في تثنية الأسماء خاصة والنون أعندك ولد في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة أحسنته ملاهما سبحانه وتعالى